ويا حريصا على الأموال تجمعها أمسيت ان سرور المال احزان زعل فؤادا عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرعي سمعاك امثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون داكا فإن الحر معوان واشتد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من أز وملهان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من كان للخير منعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان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 من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوا اغضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاق منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان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 أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكانه فالروض يزدال بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدال سل حر وجهك لا تهتق غلالته فكل حر لحر الوجه صوانه فإلا لقيتها عدوا فالقاه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان دع التكاسول في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان ظل للمرء يعرم من تقنولها وإن أضلته أوراق والناس اعوان من ولته دولته وهم عليه اذا عدته اعوان سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودع السر وشاء يبوح به فما رعى غنما في البدو سلحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن الورد ما كل ما كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدش مطل وجه عارفه فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشير غير ندب حازم يقض قد استوى فيه اسرار واعلان فللتدابير فرسان اذا ركبوا فيها ابر كما للحرب فرسان وللامور مواقيت مقدره وكل امر له حد وميزان فلا تكن عجلا بالامر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر ان حقق تغنيان وذو القناعه راض من معيشته وصاحب الحرص ان اثف فغضبان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 ويا أخ الجهل لو اصبحت في لجج فانت ما بينها لشك لا لتحسب الناس سرورا دائما ابدا من سره زمن ساءته ازمان اذا جفاك خليل كنت تالف فاطلب سواه فكل الناس إخوانه وان نبت فيك اوطان نجات بها فرحل فكل بلاد الله اوطان يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كاسه هل اصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق ناظر فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعانه هب الشبيبات تبذي عذر صاحبها معذر اشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمانه وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغت التبيان تبيانه بيان مضر حسانا والطبع صائغها إن لم يقلها قريع الشعر حسان